ما الذي أتى بك إلى برك الغماد ها هو الصديق يحزم متاعه وها هي زوجته الرائعة أم رومان تتفقد ما يحتاجانه من زاد وثياب للرحلة وابنتهما الصغيرة عائشة تتحرك بفضول الطفولة وبراءتها حولهما بينما كانت أختها من أبيها أسماء تشارك شقيقها عبد الله في حزم الأمتعة وتشعر بالألم على عدم إسلام أمها حتى الآن يبكي من حضر من الموحدين لحظات الوداع ويبكي بلال بحرقه وهو يرى حبيبه أبا بكر يسافر بقلبه بعد أن أعتقه وحرره ركب المهاجرون فتحركت بهم مطاياهم حتى وارتهم الجبال بعيدا عن أنظار الأحبة تتمايل بهم جنوبا لأيام وأسابيع حتى اقتربوا من اليمن ولما حطوا رواح بمكان يقال له برك الغماد صادف وصولهم وجود ابن الدغنة أحد سادات العرب وسيد عشيرة يقال لها القارة تهلل وجهه لما رأى أبا بكر فهو يحترمه ويعرف قدره حي الرجلان بعضهما وبعد حوار قصير أحسب ندغنة نزفا في كلمات الصديق وحزنا في ملامحه وعينيه، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. انتفض ابن الدغنة مستاءا كيف تضيق مكة بابنها الكريم السخي وهي التي اتسعت للغل والحقد في صورة رجال كأبي جهل وأبي لهب عجب ابن الدغنة لهذا الفكر الإقصائي الذي اتسع لكل الهراء الممثل بأكثر من ثلاثمائة صنم بينما ضاق بكلمة التوحيد لكن رحلة أبي بكر توقفت بعد هذا الحوار وعادت مطاياه أدراجها فقد قال ابن الدغنة كلمات من مجد يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك كان الصديق يدرك وزن هذا الرجل فعادا معا يشقان المسافات الشاقة حتى لاحت جبال مكة الحبيبة ولما وصل حل ابن الدغنة ضيفا على الصديق وبعد أن استراح وألقى عنه عناء السفر استأذن فخرج ومر على كبار المتآمرين فردا فردا وقال محذرا ومعلنا أن أبا بكر منذ الآن في جواره تغيرت وجوههم واضطربوا وهمهموا ثم اجتمعوا فلم يجدوا بد من القبول لكن لا بد من تعكير الصفو لذا فرضوا شروطا تقيد حركة أبي بكر وعبادته فهل سيوافق رضي الله عنه